خير المغطوب عليهم ولا الظالمين <تصفيق> ألف <تصفيق>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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي يبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجربون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا, ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس غداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيلكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا ومعه ومن رزقناهم فقؤ فلاتنام نفس ما أخيل لهم وقرت أعين الجزا بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَعْمُونَ أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ مَأْوَاهُمْ زُلْفًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الذين فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ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 من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في هرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا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 ونبعوا الذين كفروا إيمانهم ولا هم منظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج إن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإن كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيلا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 انقاض من ربنا يوما عبوسا قنطريرا فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جندا وحريرا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 طوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مساجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ملدان قلدوا إذا رأيتم حسبتهم نقول أم تورا وإذا رأيت تم رأيت نعيمه وملكة كبيرة علية في عبودة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 فاصبر لحكم ربك ولا تطعوهم آثما أو كفورا وابكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما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 شاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والله لنعدل من عذابا أليما